إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنذلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر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 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآث وهو التميع العليم ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين